حليث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سوي عن امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وتصدقها ولكنها تؤذي جيرانها فقال هي فلنا بل وقد بيانت لكم ما ورد في حديث المفلس وقلت لكم الذي يأتي بصلاة وصيام وصدقة وصدقة ولكنه قد أساء إلى هذا وشتم هذا وضرب هذا وقع في عرل هذا فإنه يوم القيامة يصبح من المفلسين حيث يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته بقدر ما ظلمهم وساء إليهم فإن فنيت حسناته ولم يوفى, ولم يوفي ما عليه طرح عليه من سيئات ثم طرح في النار من هنا كما قلت كثير من المسلمين هو واهم غاف يعتقد أنه مدام ساء كان من الرجال أو كن من النساء يعتقد أنه مدام قد أدى, أدى الفرود الخمس وهو يعتمر كل عام وهو يتصدق وهو يزكي فقد أدى ما عليه ثم تراه بعد هذا مختابا لخلق الله يتطلع إلى عورات الناس ويحقد على الناس وكذا وكذا وكذا وكذا ويعتقد أنه قد حقق النجاة لنفسه أقول هو مغفل واهم لا يفهم شيئا على الإطلاق ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يمدح نبيه ورسوله ممتدحه إلا بقول لا على خلق يفي هذا وفي هذا الخلق وحسن الخلق ولا يمكن أن يكون الإنسان حسن الخلق إلا إذا صار مع القرآن ومع السنة ولذلك أم المؤمنة عيش رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة الأجمعين لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن نحن نريد لهذه الأمة أن تتخلق بالقرآن يريد لها هذا أما أن نصل وكذا وكذا ثم نتجرد من كل خلق كريم فهذه مأساة بكل معاني هذه الكلمة وهذه الطامة الكبرى ولذلك قلت نحن في وقت وفي عصري قد شيعنا فيه جنازة كثير من الأخلاق للأسف الشديد لا تجدها عند المسلمين ولا تي المسلم يتعامل مع المسلم بخلق المسلم وهذه كارثة بكل المقايص ومن هنا قلنا إن شاء الله تعالى ما أكثر الأخلاق التي نفتقدها في هذا العصر ولكن كما قلت لكم في المحاضرة السابقة هناك اخلاق من الثلاثة وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالجمال قلنا هذه الاخلاق اللي الصفح الجميل والصبر الجميل والهاجر الجميل هذه الأمور التي الثلاثة وصفت في القرآن الكريم بالجمال, بالجمال وكان ينبغي أن نفتش عنها وأن نفتش فيها وقد بدأنا في المحاضرة السابقة بالحديث عن الصفح الجميل وقلت لكم هناك صف وهناك صفح جميل مجرد الصفح هو الصفح الذي يعقبه عفاب أنا أصلح عنك ولكنني أعاتبك ولكن الصفح الجميل هو الصفح الذي حتى العتاب لا عتاب فيه لا ع Beispiel وقولنا هذا الخلق المسلم ه مطالب به مع أخيه المسلم مع غير المسلمين القبية تختلف تماما فهذا من حق المسلم على اخيه المسلم الصفح الجميل هو الصفح العفس الذي لا عتاب فيه وقلنا خير من نثل لنا هذا هو نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام تراه يعني فعل إخواته به ما فعل وأعتقد أننا قد بينا هذا بجلاء في المحاضرات السابقة تسببوا في أن يفقد حنان أبيه ودفء البيت والعائلة تسببوا في أنه أصبح عبداً لباع وإشترا تسببوا في أنه قد دخل السيد عسى عمرا طويلة بستة وعشرين عاما من سبع سنين إلى ثلاث وثلاثين عاما هو يتقلب في بلاء بسبب ما فعله به إخوته ومع هذا يوم أن تمتن منهم ومكن الله له وأصبح على ملك مصر وجاءوه يحتاجون حتى الى اللقمة, إلى اللقمة وبيّن لهم أنه يوسف وقد يعني توقع أنه سيفأر نفسه فتجئوا به وهو يقول لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم حتى العتاب لم يعاتب قلب لا عتاب لا عتاب هذا هو ما أقوله هو الصف الجميل ذلك الخلق الذي نحن نستقده في هذه الأيام لا تجدوا لا عند الرجال ولا عند النساء قل قليل جدا وتخلق بهذا الخلق وهي ممن رحم الله ونسأل الله أن نكون منهم وأما الكثرة المتكاثرة لا رجال ولا الإنساء لا عندهم لا صفح جميل ولا حتى صفح بس ما فيش ما هذا أصبح غير موجود ولا حول القوة إلا بالله والكل يتربص بالكل ولا بد أن تفأر لنفسك وده كشرف وشه بلاز بكشرف وشه وده أسائلها بلاز بشه إليه وده دام مألب لازمة دلو عشرين مألب وهي مش عارف بكشرف وشه ده زعلها بألف لها ده لها نشير بقلوب تحمل الغلة والحقبة وشهوة الانتقام والتشفر وهذا ليس من أخلاق المسلمين بأي حال من الأحوال ولذلك ألا قلت لكم الذي يتصفح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيها الكثير ولكنني كما قل كثير من الناس إنما تحدث تقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده المالك وطبعا هذا كلام غير سليم ولكن دعني أسير معك في هذا الطريق يا أخي ومن قل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر الصحابة والسلف على ضربه وعلى سرطه وعلى إخلاقه من قل لك فإذا كنت تستسهل هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستصعبه عند نفسك لا سأضرب لكة ما قلت أمثلةً, أمثلة من حياة ناس ليس بأنبياء وليس برسل حتى تدرك أن هذا شيء من الممكن أن تحققه في نفسك إن شاء الله تعالى ومن هنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة والجمعين وكيف أن القرآن الكريم طالبه بالعفو والصف وهو لم يتردد في هذا مقل طب أما شوف طب لما اقتنع طب لما فكر أصل عملنا مستهلة وإنما في سرعة شديدة عفى عن مصطح الذي أشاء إلى ابنته وخاض في حقها كما خاب الخائبون من المنافقين ومن غيرهم اليوم أستكمل لك القضية وأضرب لك أنفلة أخرى ونرى هذا بما يعود على المسلم في دنيا ثم نرى بما يعود عليه في أخرابة إيه لربنا أعد للذي يصفح السطح الجميل هلأ إيه في الأخرة ولابد أن تدرك أن الجزاء من جنس اليشاء من جنس العمل بحقيقة الجزاء من جنس, من جنس العمل فأقول لك اليوم وأضيف لك شيئا اهل الإسير بيذكر هذه الواقعة أن رجلا دخل على أبي هريرة عرفون أبو هريرة عبد الرحمن بن ساقه هذا اسم الحقيقة فدخل عليه رجل فقال له أنت وأنت وبك وبك ورواة هذه الأخبار ما بيحبوا يذكروا الالفاظ البذيئة اللي بتقارب يعني قالوا يا بي كذا وكذا يحبوش ولوها فلا يحطوها في علب مغلقة كده ويعرروا عنها بقولهم انت وانت وبك وبك تسمع انت وانت وبك وبك تعرف انها ايس بلغات ناح. انها ايس شتيمة خلاص شتيمة قالوا اشاية ادب اشاية ادب وده وارد في حتى في في مش في كتب التاريخ في كتب الشنة وهنبقى نكلمكم عن حديث لسيدنا دهابر المرأة هو احتدت عليه فهو ما اراد ان يفكر لانا ماذا قالت لها فقال نفس الكلام برض قالت لي هو سيدنا دهابر قول كده انت وانت وبك وبك بس ايه بقى اللي تقال ايه اللي جوا مش مشكلة عندنا المهم ستعرف كيف يكون التعامل في مثل هذه المواقف مش مهم اللي تقال ايه المهم انت هتصرف ازاي وده الذي نريد لك ان نتعلمه انت تعلم فوجد من دخل على ابو فريرة. فقال له انت وانت وبك وبك. بقى زي ما انت عايز يا ابن كذا. كل واحد يقولها بحسب لغته. خلاص. فماذا فعل ابو فريرة? ماذا على جارية عنده في الموت? قال لي لها احضر لي المخضب. المخضب ويتخط فيه مياه من غالباً كان عشان الوجوء يعني فأحضرت له المثبت الراجل بالسمو وهو قاعد بيتوضى وهو قاعد بيتوضى وهو بهذا يتمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان غلق من النار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وليدفئ نار الشيطان والطريقة عشان تتفل غضبك تعمل ايه? تعمل ايه? راح اقلت في يدك وانطلع البلد منت لا. يا عمي ايه اللي انت بتهبله ده? ايه اللي تتعمله ده? بقيت تقلف اللي احنا فيه ده وهو اللي هيطفل الغضب السجارة يا رب الغضب ده طريق الشيطاء والشيطاء المخلوق من ما تروح تشعي للسجارة يا بقى النار ماذا ماذا يقال لكِ الناد والثان über้له طب الو سينت كده خذ السبارة يا روأ كد السبارة يل لا تلوأ يا جاهل يا أحبق السبارة لا تلوي يا جاهل يا أحباق أنت بهذا تعيين الشيطان عليك أنت بهذا تعين الشيطان عليك ولكن كنت ما قال النبي صل الله علي وسلم في اخي اقفئ نار الشيطان ابقفئها بيه بالوضوء بالوضوء بالماء بالماء فهذا ما فعله ابو غراء ويشيف الصحابة رضا وانت على لا إله إلا الله فأحضر المغضب وأخذ ذاته وضع إذا اللي بعمله بقى بيعمله دلوقتي بقى بيعمله بقى بيطاف في عشان الشطان ما يتحدش عليه لأنه هو في هذه اللحظة خدها قاعدة كده يليسي أحضر ده ما كانش فيه حد من شاطين الانس موجودين وهو حيانا شاطين الانس أمه اللي بيشتغل فمش بحتاج ييدي خلاص الناس دي يقول لك بيتنوب عنه إذا انت حدس كتلك <تصفيق> لا انت خالف منه بقى لا طبعا المسألة مش هتنتقل خيه سكت له خالف منه وانت بتجيله دانك سواء بقى كان بيقولها شاطين الانس او بيقولها شاطين الجل المسألة هتنتقل الى مجزرة دموية بدأت بكلمتين وانتهت بأحد الشخصية مثل المستشفى والاخر في السجن بس خلق ما عفل الشيطان فرص قاعد بيتوضع وصحبنا مغطاق جدا وعماس فلما أنهى وضوءه فلن مش عايز يسكت وفي ناس كده فلن مش عايز يسكت خلق يا ابقى خلق يا رفع بقى خلاص هيبتدي يبعي بقى طبعا هو مستني بقى اللي ابقى ورايا أنا بقى يقول يا رب عميه وشلي لسانه وخربته هو منتظر اللحظة دي وده أقل ما بنفعله ومتقول له أنا مش هكلمك بس مش هقول لك يا رب عميك ويشلك ويخربتك ويزالك ألا هقول لكم هذا ألا أقول لكم هذا لما هنيدين فصل قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربك تدرعا وخف, وخف هتجد إن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شيء خطير جدا ولا تكونوا من المعتدين فأهل العلم قالوا إن هذا اسمه الاعتداء في الدعاء الاعتداء في الدعاء انت عارف متى يكون المسلم معتدا في دعائه؟ صح؟ وايش في احنا ما بنحسنش الدعاء؟ هتعرف متى يكون المسلم مؤكدا في دعائه؟ في حالات كثيره جدا مش حاله واحده، لا مش حاله واحده يا حبيبي ده مش حاله واحده يا حبيبي ده حالات كثيره جدا يكون المسلم فيها معتدا في دعائه تتجاوز سبع حالات حلالة. يكون فيها المسلم معتديا في دعائه. وهذا لا يقبل منه. من ضمن اوضي الاعتباء في الدعاء التي تكلم فيها اهل العلم. ان تكون دعوتك على ما ظلمك فائقة خلاص. الواحد يأكل عليه عشرة جنيه. يعني مش هتبيني العشرة جنيه يقول لك لأ يا رب يحمل ويتشل وخد عياله بعشرة جنيه يا رجل انت, انت, انت, انت مفترف انت فيه اللي انت بتقوله ده بعشرة جنيه يا شو دي شوف على ابنها بليه بعشرة جنيه يعني انت عش شله وتعميل وربنا هيخد عياله فعشرة جنيه يا خي تخلي دقوتك على يد ايه على يد الظلمتك والذلك عندك حديث في صحيح البخاري يسوي ابن سعد بن ابي وقاص وكان مجابة دعوة وكان مجابة دعوة لما ظلم وذهب وقام أحدهم واتهمه ظلما واتهمه ظلما وكان أميرا من قبل عمر ودي موضوع أتكلم أتكلم شيء حيني الراجل ظلم في ثلاث حاجات قال له كده قال أما قد في ثلاث لأدعو أن عليك بثلاث على أد ما ظلمتني على أد ما مادي عليك مادي عليك مادي عليك ولذلك العام قبل الماضي اذكرنا سابقا مش الماضي العام قبل الماضي انا كل عام الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه لكن في العام قبل الماضي وجدت أحد الاخوه وش لا يعني متعلقين باصطال الكعبه ساقسم لكم على هذا وجدت احد الاخوه المصريين جنبي بيدعو الله من قلبه بيبكي فوق جنبي انا يا شفت عم يا رب شو له يا رب نيه واتمس اشقال وقد قمت الصلاه صلينا لديه قلت صحته يا له قلت الاخ مين فقال لي المصري فقلت له من ايها فقال لي من المكان الفلاني مينين بالضبط قال لي في حيث الفنانية قلت لي عني انا سمعت بالكلم من قلبك كده ابتدي على حد اشنا جايين هنا يقول العاص ربناه دي لكن لا على اهل الكفر لكن مش انت تبتدي على كافر قال لا ده لبادي على اخويا ابنم وابويا يا اله يا اله يا اله انت داي عشان تقول ربنا شميه واعميه وايه ده كل ده تقول له وقال عامل ايه قال والله قعد حكى لي حكايه تسمح حكايه عبيطه وغباله ابوهم مات وسب ارض في حته بحريه وحته بلديت فده هو الحته البحريه وسب لهم الحته دي دي دي, دي بشل وعمي وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده. إيه ده. حتى العدل العدل مش موجود عندنا حتى في وهذا من الاعتداء في الدعاء وهذا من الاعتداء في الدعاء فواحد انا قبلت ظلم صغير جدا زعير جدا الزوجة خارجة لا مش هتخلو دي. انت هتفسر اله رب الله لا يكسبك ولا يربح ولا يكسبك ايه ايه ده ايه ده ايه ده ليه كده ليه كده فالمسلم ليس بهذه ال... الاخلاق بي هالمحواله فهو الرجل منتظر بقى ان ابا هريرة يعني سينزد دعوات على رأسه فكوجي بان ابا هريرة يغفع يبيه ويقول اللهم إن كان هذا صادقا فيما يقول فاغفر ليه هو بيقول لي انت ما كفهامش من مين كنا ما كنت مش ممكن, كنت ممكن؟, ممكن يكون مش هو بيقول لي انت مش محترم ما لم يقول يكون مستر فممكن اللي بقوله ذا يبقى هو ايه صادق فيه والله يبقى هو صادق فيه فاشوفش الدقوته اللهم إن كان هذا صادقا فيما يقول فاغفر ليه لو كنت أنا كده فعلا فاغفر لي أنا محتاج للمخزيرة بقى فاغفر ليه طب إن كانت الزبقاء وإن كان كاذبا فيما يقول ها ها شيء بقى أخذ وعله ها ها يستمعينه قال وإن كان صادقا فيما يقول فاغفر له عارف الرجل عمل ايه عمل ايه عمله انكب عليه انكب عليه, انكب عليه. يقبل يديه ويقول له سامحني. خلاص لأك مؤدب. ادبك اصل. ولذلك احسن الى الناد تستعبد قلوبهم. قلوبهم. هذا ما ينبغي ان يكون. ابو هراء كالنبي رسول راجل راجل راجل. وما اهالك سبحان الله العظيم. عنده هذا الخلق. عنده خلق الصف. ده فيه انت تلاقي دفيه. انت تلاقي ده فين وفين عندنا جلوقتي ما ده ده مجازة وعلى أدفه الأمور يا راجل وعلى أدفه الأمور مع أنك لو دققت الأرض طال خسر وانت الكاسر يعني يا ريت كل يوم واحد يلي أنا بخيلها يش فين يا ريت فأبو حنيفة سبحان الله العظيم أبو حنيفة لأ رجل وبعدين يدخل عليه ويقول جئتك من مجلس فلان من الناس وليمن كده للناس اللي نتحف حياة لا يجب ليه عباء فقال جئتك من مجلس فلان وقد سمعته يسبك وينال منك بيقول كلامنا المين لا بحنيف ابو عاليف بيطلع المنبر ويقوم بمسك الحمار اللي شتامني ده أنا بقول له انت حمار ويقول فهام شعبت وإيه وإيه, وإيه, وإيه. فقال يا أهو قد فعل هو عملك فعلا فقال والله فعل فقام أبو حنيفة وأحضر دعاء فيه طم هارف طم طم وعطاه الرجل وقال اذهب به إليه وقل له أبو حنيفة يرسل إليك هذا فقال الرجل يا أبو حنيفة قلت لك شبك يكون سمعتها غالط وانا بقول لك قال فيك اصيبة ده بيش تيبك بتقول لي خيط امر وابدهوله قلت لك قد شبك فقال ابو حنيفة والله لقد اهدى الي من حسناته فاردت ان اكافئه على ذلك مباط هو قال علي ابن كازي وابن بأشال كام سيئة يوم الايامة يقول لي احصل هولا احصل فهي الدين منين احصل اتجاني احصل عبلة طب بيدي واحد اديك دولارات ولا تاختح حسنات باخد ايه؟ ده بالي اغلى ما عنده وكف ولا ما تكفوش مغفل موصل ده مغفل، موصل ده مغفل هذا الموسيم موصل مغفل, مغفل. ينبغي ان تلتفت الى ينبغي ان تقول يا تعالى تباء لي الولد انا جاي من عند ميراث عم ها عارف عليا حاجه يا سمعتها طول عليك بنت الابن العبايه بس عشان تنجل تردح لها ايه تخلص ايه تخلص ما تقول والله تخلي الواد يقول لك ليه تعملي ليه وتقول لك ليه اللي بينقل لنا ده قالك وده ده قلت. واللي بيغرص صدرك ده ليه ليه ولذلك السلام على عمر بن عبد العزيز يا الهي لله يا سلام يا سلام بقل علي راجل قال كنت في مجلس فلا فذكرت عنده فقال فيك كذا وكذا قالت عنده واحد قال عنه لبق عمار مين بقى عمر خليفة المسلمين الحكام دي لأكي بدوروا اللي يصنط لهم على الناس بس دا يقول عليك يا اتقال مين بس الاخر مرة شو وقيا اهلك صحيبنا دا بنقول لبقى مبي سلان تذكرت عنده فقال فيك كذا وكذا, وكذا وكذا فقال للرجل أنت معي بين سنتين والتالي بقى عز بحبيبه طبعا لما يقول له كده يقول له ها انت عيني ها من النهار ده بقى انت الوزير ياله ها وده انت وقف بارك من الناس دي بقى يبقى لازل بطلاحة شوفه مرد عبد العزيز قال له أنت معي بين سنتين وفيك لهما ستعاقب تبليكش عندي غير حدثين اخترم نفسك المشكله اللي عالفنا عقبه اما ان تكون كاذبا سنطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فستكونوا عندنا من الفاسقين و لك عقوبه و تكون صادقا ف حلو اهو صادق اهو سنطبق عليك قول الله تعالى هماز مشاء بنمين <تضيفت> ايه رأيك يا حينيه ده قال له اختار واحدة من الاثنين ها تبقى فاسق ولا همز ما الشاء بنامين اه وفي الحال مش هيروح عقب اللي قال له هو الناس اللي عندها بتسبع بقى العدل اوه ده العدل تسبع الحكمة والفق دي الحكم قال له حاجة من الاثنين اه اختار فاسق نديك عقوبة الفاسقين ها هماز ما الشاب نميم نبديك عقوبة النمميم اختار لك حدا من الاثنين قال يا عمر اني اختار الثالثة فقال عمر وما الثالثة قال ان انتوب ولا اعود قال قبلناها مين راوح راوح والله اني راوح اني سنقض نسمع حولي فلان وعلان وتشيلني وشيلة والله انت تسمع هذا الكلام تحيثا على اخلاق المسلمين وتعزل مش الوحدة اللي تمسك ابنها تعال هن ايه سمعت ايه انتو بديان يتسلط انتو يقعد على شان تشيلوا ها ويجي الراديان سابع قال والله ما نعرفهم والله انتو فاضية بقى ده انتو فاضية من كله فاضية من العقل وفاضية من الدين وفاضية من الاخلاق وف... احنا فاضين ليه؟, ليه ايه ايه يا ابني ده ايه ده ايه ده هذي ينبغي ان تكون اخلاق المسلمين ينبغي ان تكون هكذا هكذا ولذلك قرأت التاريخ فالتاريخ حافل حافل بمواقف فيها عفل وصف لا كل من أنبياء ورسل وهم الأناس عابين ولكن لهم تربوا على مائدة الإسلام تتربى على مائدة الإسلام مش تربى على موائد البلطجة زي ما قولت بيطلع العين من الصغر ما يعرف حاجة اسمها صف وإنما يعرف البلطجة وهي دي جدعانة وهي دي جدعانة أهلا أهلا أمالة ابن عمي مش عارف ايه اشتكيت له ان قال لك ابوك والام قربوك وانضربك ضربوا وانا مش قابل عليه طوبه وافتح دماغه خليك راجل خليك زي ابوك صحيح كل ابن كل مين تعي هو اجرب وده اجرب اصلك ايه امك ايه ايه ده ايه ده اي اخلاق هذه اي اخلاق هذه صحيح إيه دي اخلاق مسلمين هم دول المسلمين هم دول اللي بينتجوا أولاد للشوارع بغير مبعض بأقبح الألفاظ واسوى الألفاظ تربية فاشلة بكل معاني الكلمة ولذلك أذكر لك وقعة سبحان الله دائما ضاعها أمام عينيك كده في أي موقف يساء فيه إليك النعمان بن مقرن المزمير بصحاب الجليل الناس ما تعرفش عنه حادث ولذلك السكرة اللي عمت تلها الكتابات العزة طالية سلسلة مدارس الصحابة دي ذكرت فيها هذه الأسماء التي لا يعرف الناس عنه شيئا الناس حظى أبو بكر وحظى عمر وحظى عليه وحظى عثمان لكن تسألوا مين حكيم بن حزان معنافش معنافش يا الله من عاصم المنقر نعنافش من النعمان بن مقر لا بتكلم عنه ده معنافش رجل من خيرة الصحابة النعمان بن مقارن وقال له ترجمة خطيرة طيبة بيقول ايه هذا حديث صحيح في مصر امام احمد محمد بيقول كنت جالسا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل رجلا رجل. في مجلس واحد تغيظ على واحد ورحشة هاتمه وسب رجل رجلا رجل. مدنس النبي؟ مدنس النبي ولقلت مرارا الصحابة ليس ملائك يعني ما تسمع الصحابة نتحبهم لا دا فيهم من زنة وفيهم من سرق وفيهم من فعل مقدمات الزنة وفيهم من غل دا وارد فريقهم لكن لصرق اللي بينهم وبيننا أنهم كانوا يتوبون من قريب يقع بس يتعيجي يبني عزي بذكر اللي زال ايه بيقول يا رسول الله طهرني طهرني اللي عمل مقدمات السنة جوالي النبي يا رسول الله قد هلاك عز مخرج بعد ما يقع دول بقى اصحاب النفس اللوامة يقع نفسه ما تسيبوش من زي حالاتنا يقع وبعدين عمال خطط الكرسة اللي بعد كده وخبالة تنت اشارة ازاي السياء الجاية بايع بالنفس ندم ايه وبعدين التباهي التباهي. عمر ما تلقى الصحابي تباهى بذن وإحنا بيتباهى بالذنوب. تبقى في مجلس كده أقول لك سباهوا أنا بحرق في اليوم عند تنسى ده. أنا وشي شهرة بحرق خامسة. ثاني أقول لك شاكت بتباهوا بتباهوا بإيه بتباهوا بإيه. ثاني أقول لك السلام دي أنا وقعت في حيثة البيت. قلت رحبك يبدو لك كل يوم بوقع خامسة. أنت بتباهى. بتباهى بالخيمة بتباهى بإيه تبايت لغة تباية ما بنستحيش من المعصية ما فيش حياء منها خلاص ميه؟ ألف ماها بايت مسائل عادية والصحابة قلت ايه؟ فوارد مينهم ها؟ فالنبي الثالث وانه عمال في هذا الميونس يقول فسب رجل رجلا ها واحد عليه جاء ملت له كده قال لك يا ابن الكلب الصف مش هترب عليه بس تعجبت انت بيكت الصفح الجميل مش هترب عليه ولا كمان هتعجب. احنا بقى لا صفح ولا صفح جميل انزل شوية ولا بتقابل السيئة بمثلت. يعني ما بيقول لك ابن كلب وانتك حتى بتقول له انت كمان ابن كلب. لا بانت لازم تحط 59 زيادة يا ابن 60 كلب. عشان لازم تحط له 59 زيادة عشان تبقى بطل. عشان تبقى راجل. أيها الشطر باطل وراجل ما هيديه الآن البطولة على الناس هذه البطولة والرجولة فشوف سبحان الله شوف, شوف النعمال بن قرن وهو يشخد هذا المنظر وقل لك وقد سب رجل, رجل رجلا فقال المسبوب لمن سباه اللي تشافر بقول لي شفب ويباه قال له عليك السلام باللغضة الحديث طريف مصري معه ونحمد قال عليك السلام انت تبقى اعتشاف المنظر ده اللي انت شايف ايه انا بقوله واحد أليل الأبب أليل الدين أليل الخلق والتاني مؤدب وعند الدين وعند خلق ده اللي احنا شايفوه وده اللي شاف المؤمن ومن كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. رأى راجلا صليت اللسان وآخر حليما عنده وعفو عنده وصف هو ده اللي شايفين قلنا الشرطي والله هاي زيكتر بكده با ترد انت بالحسنة ويقول والله انت اللي تستاهل الحدر حيال وديه والله انت اللي السلام ده وانت احق بيه فبقلت هاي زيكتر من كده هاي زيكتر من كده ده قضية عندنا في الاسلام مش قديمة اتوالك لاني كما قلت سهل جدا سهل سهل جدا المبدأ اي واحد بعملها ولا ما الشديدة من تمالف نفسه عند الغذر دور عليه ده بقى تعرفه صح تعرفه صح سبحان الله تعرفه صح هو ده اللي احنا عايزين ده اللي احنا عايزين سبحان الله ده اللي احنا عايزين لذلك كما قلت لك بقى تأتي الى الجزاء الاخراوي يشوف ربنا بكرمك في الدولي ازاي بكرمك يقيد لك مالك عنا في ازاي تيجي بقى في الاخرة واسمع هذا الحديث اصطهيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة فيقول ليقم من أجره على الله ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة بغير حساب فمن اللي يجره على الله ليقم من اجره على الله ليه؟ قال هادفل لدنه لغير حساب وطبعا كما وصف القرآن الكل هادف على الركب يعني هادف عركبنا كده فالملك لنانه ويقض من اجره على الله هادفل ذلك اعرف البرحساب يالله عوام عوامتك سيقاله ومن اجره على الله لازمش عارف من يدر على الله فلقال ألعافون عن الناس مين بقى حبيبك عن الناس هذه حقيقة بين يديك في القرآن أنت لا تدريكم صورة الشورى بيقربونها بيقول فمن عفى فمن ايه فمن عفى وأصلح ايه فقد ايه وسلام اللي يعمل ايبا اللي يعمل ايبا وعفوا هو اللي يجيب على الله ولا اللي يجيب عليهم القيام يجيب أن يستعفوا وتصفح ليه؟ قالي الجزاء ما أنت زي ما زي, زي ما هتلاق زي ما بتعمل زي ما هتلاق دي قاعدة لازل تخدها كده ولذلك من أجمل الحديث وهو حديث صحيح الذي يصور فيه نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يكون الجزاء من ديس العمل النبي يقول ان رجلا في من كان قبلكم استحب قردا وخمرا وركب سفينة ورجات مع ايه رجل بتاع ريكب سفين عايز يمشي حاله في السفينة فهيبعه والخمر كالمباح عند أهولا كمتلة مباحا عندنا في بغاية الإسلام يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا باع الخمر خلطه بالماء فجعل النصف خمراً والنصف ماءاً فيبع كبال أعد ذلك خمر وحمل نصفه مية ونصفه ونصف خمرة فلما فرغت خلص وباعوا وتفر الفششين بتوع اللبن يسمعها خلص وباعوا وتفر يقول فأخذ القرض قرض سرة الماء وصعد بها فوق الدقل الدقل اللي هو الشراع بتاع السفينة اللي فوق السلافة على دي طلع القرض فوق الراجل يقمر يطلع مش قادر والقرض يقرر كيس الماء فأخذ يلقي درهما في الماء ودرهما في السفينه يحسبها مش النص ميه درهماه في المايه لما اقوله في المايه اه والله اخذ يا استاذ درهما في الماء ودرهما في السفينه قال لي يا واد ده لسه اتخرب العيال كمان اهو واللي انت حطيته ميه بقى في المايه انزل جيبه بقى يا نصر الجزاء من جنس العمل من جنس العمل فمن من بلغ ان التفت الجهات من بلغ ان التفت عفوت وصفحت في الدنيا انت اكرم من الله يا اخي لا اله الا الله ربنا اكرم منه كما عفوت وصفحت في الدنيا سيعفو الله عنك ويصفح في الاخره في الاخره في الاخره فاريش متخلق بهذا الخلق ونضع الآفرة نصبع إيه نصبع إينا نصبع إينا إن الجزاء من جمس العام تعف وتصفح ونزالك بقاطب كل مرأ ما ونفس تساينياش نفسه جوزك ما بابش ينفت أسآلت ويشعر ويشعر ويشعر ما بابش ينفت أسآلت ما بابش ينفت أسآلت ما بابش ينفت أسآلت والله إذا نجل نحاكين والنجل نعاكين ما تبصيش للصوم يعمل وإنت بنفسي لشه اوع اوع تدب على وجه الأرض بهذه أو بهذا القلب الأس أعزيني القلب الصافح ان شاء الله تعالى الذي يقابل السيئة بالإحسان مريد لك هذا هذا هو الصفح الجميل تعالى بقى أن ننتقل إلى الصبر الجميل قبل ما أقولي إيه المقصود بالصبر الجميل لابد أن تعلم أن الصبر أنواع مثلا حسابة انا شوف هنا ثلاثة واحد. صبر على الطاعات. وصبر عن المعاصي. وصبر على الابتلاءات. اللي بعمل يوم السابعة وثمانية وتسعة كل دي فازلات. كل بيصب في التلاتة دول. كل بيصب في التلاتة دول. صبر على الطاعات. وصبرا عن المعاطف. وصبرا على الابتلاءات. صبرا على الطاعات يا كل ما امرك الشرع به يحتاج منك الى صبب. بتصلي. الصلاة محتاجة ليه? صبب. اه والله? لو ما عمدكس صبب. مش هتصال. حصل هتصال? قاعد في درس علمه. انت مش هتتعلمه? حلو. والعلم ده عايز ايه? والله من غير صابر مش هتوقع بالأعب اللي هتا عايز. وهذا ما قاله الإمام الشافعي. قال العلم اوله صابرا. جابها من قال والله من كتاب الله. ان نوسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. لما اراد ان يتعلم من الخبر؟ قال له الخبر إنك لن تستطيع معي صبر كان مطلبه هو كان طالب هل أتبعك على آل تعلمه هو قال له إنك لن تستطيع معي إيبا العلم عزف إيبا العلم عزف ولذلك هو قال له ستذبيني إن شاء الله صبر فالعلم عزف عزف بتزبر في العلم على الوقت تمشي أعز كبر على الوقت خلاص بتصبر عن الاهل والمتع نفسك تشوف عراضك شراء الله وحلا الفتاة كلك شب تجري ونفسك تصحف لقيتك لو انت مش كبش العلم صادقه تصبر على جفوة المعلمين جاكت يعني ممكن وانا يحد اقول واشتب واضرة دوارد دوارد وانجزلك اهل العلم كده قال قالوا جفوة المعلم في ثلاثة وكلها يحتاج من المتعلم الى صبر جفوة المعلم في ثلاثة وكلها يحتاج من المتعلم الى صبر الناس بعلك يقول والله ما لا يلتعاب جايلي جاي تانا مرجيش ولا اصامع لانت وانت كده عمرك ما تتعلم حاجة في حياتك المعلم جفوته في ثلاثة تخذها من تأخذها من الحديث معاوية ابن الحكم السلمي معاوية ابن الحكم السلمي هذا حديث الصحيح انت بتعلمون مش عفتك عارف بتعارفين كده مش عفتين ان في بداية الاسلام كان الكلام في الصلاة مباحا معرفة تعرفوه كده يا لأ اول ما شرعت الصلاة والكلام فيها مباح الكلام مباح اي كنت تخش وكان لقيت الشيخ عبد الصطار بيصلي اروح مكبر الله اكبر سنه واد الشيخ هتتعمل ايه الحمد لله كويس واد ابنك البنت تعبانه يعني والله الحمد لله كويس اروح قارد ما يصير حاجه ثاني الشيخ عبد الصطار ايوه ده كان مباح في الصلاه سبحان الله وهذا ما قاله الصحابه رضى الله عنهم ان انسان احدنا يسلم على الاخر او يصلي وكان يحدث المسلم اخاه بحاجته يقول بعد ما تخلص صلاة العزة ان شاء الله اخفرز منا تقرشين ولا عاب حاض خلاص الى ان نشخ هذا ونازل قول الله تعالى وقوموا لله خانتين يقول الصحابة فأمرنا بالصمت ولهينا عن الكلام حكم ده لما نجل وهو النهي عن الكلام بالصلاة خلاص جاء معاوية ابن الحكم السلمي ما كانش يعرف ان الكلام اتنها عنا خلاص معلات ما, ما بلغوش الحكم فدخل الى الصلاة فعطس احد المصليه واحد بصلي عطس فهو عنده الحكم الادي فقال له يرحمك الله كالله يزد يرحمك الله هو بيقول الى الحلق الصحيح يقول فزلقن الصحابه بابصارهم فزلقون باصهم يعني بصوا لي بص بغيظ واحتقار وانت فاهم البصره يبقى قعدت ابص لك كده فانت عارف انت عارف كل باصه بتتفهم ولا ما بتفهمش فهو فاهمها كويس اه يقول ايه ما مش قادرين يقولوا اسمه عن فزلقل الصحابه بابصارهم وما يسر فرح كما تقولون زاد القين بالله فقال لهم ما لكم تجلقونني بابصاركم بدل ما يسكت يقول فاقضى دينون على افخاذي يعملوا كده يقول فادركت انهم يشتتونني إن فسكت ولا هموا ليتناولوه. كل رحبا هيقول له ايه? هيقول له ايه? هيقول لك ايه مش, مش عارف اني مش عارف اني مش عارف ايه ايه ايه ايه النبي عني. ايه? اتسمع اللي جايبها. بيقول ايه? بيقول صلى الله ده الشاهد اللي انا اعرف له بقى. ما رأيت معلما احسن منه تعليما. صلى الله. ما رأيت معليما احسن من تعليما. والله ما كهرني. اسم احسن الحالية الاولين دول بقى. ما كهرني. وما سبني وما ضربني. ما كهرني كهرني يعني ايه? يعني عبسة في واجه. يعني بغطى ما تشترت في وجه. وما شكماني. ما قال ليش تبا بتفهم شو ما وما ضربني. هنا قال اهل العلمي جفوة المعلم تكون في ثلاثة. قد الحاجة اللي لابد الحاجة في عبوس الوجه. وفي حجة اللسان خلاص. وفي طول اليد. ممكن تلاقي واحد الثلاثة دول مش عند الحمد الله. وممكن تلاقي واحد الثلاثة كلهم عنده. اهدى عملت وعندين هو بيثلم وقول لك بس سلم اكتفهمش انت انت شاكره هشل قدامه كده ايو واردة العملية محتاجة منك ليه مش تقول له ايه ده ايه دي ايه ايه تخبطني وديش عكا بخور اه مفاتوانا اضعف الابان انت ايه اي في ايه عليها الطلاق مالا حضور للتاني وقبع دماشي بقى الفاتوان لا ده انت تثبر عشان تتعلم لان العلم غالب يضغبك يخبطك مش بيعلبك وتعلم مستحنة ماذا يتعلم ده ماذا يتعلم ده سبحان الله ف... ففي واحد يبقى عنده التلات في واحد يبقى عنده واحدة بس ممكن يكون رجل علم وتلاقيه عابس الواب ممكن يكون رجل علم ما تضررش لكن عنده انا عنده دي انا عنده حب نساني انا باعترف ديها في نفس اه انا بقول هالك اه كده بقى على طول خلاص, خلاص. دي ما كل واحد مش هتلاقيه زيه التالي اذا هتلاقي بقى في اهل العلم هتلاقي اللي يسفو الامام مالك كان قاعد جنب الضره ضره عن ايه جونده جونده والله اللي كان روح ما بنعملش احنا ناكل كده لا بخش سال جونده على صبايا خد بالك ما كان ده كان موجود كان موجود ولذلك لما دخل عليه واحد وقال له الرحمانه على عرش السماء كيف السماء قال له الاشتراء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بضعة وإنك رجل بضعين <تصفيق> واخد الضرة ومجدينه كده على طول يلا كده دواري المطلوب منك إيه بقى أين دوار بنت كمان يس كده فين احترام أهل العلم فين احترام أهل العلم فين المطلوب منك إيه بقى الصاب الصاب الصاب ونذلك صدق اللي قال من علمني حرفا يخسرك له عبد ستصبر وذلك سيدنا موسى سبحان الله موسى ومع ذلك الخضر يقول له انك لن تستطيع معي اهدي أهد حدة في القرد انا بقول لك اهو حدة في القرد جاي من اخر الدنيا وراح قال له لو احنا تنفعها. <تصفيق> شو الادب والصبر. قال ستجدون ان شاء الله ايه صابرا مش كده وبس. الو ولا اعشلك انا أعصي لك يا سلام يا سلام شوف شوف انا بالبنياد بال... اللي عايز يتعلم مش المهوات اللي جايين ويشطبوا الدرس وقت ما هو عايز لا قاعد الدرس طول شويه خلص عايزين نتعلم هو لا يوم جمعه يلا انا عندي في ايدك ايدي ايه البلطه دي ايدي سيدي سيدي فالناس فقدت احترام الاهل العلم فقد احترام الاهل العلم فقدوا باش في صبر الصبر عالعلم ده في العلم فكل حاجة في الاسلام في الطاعات اللي امرنا بيها محتاجة لايه? تحتاجه الى الصبر هتتعلم? اهي الصبر هتصلي? اهي الصبر هتصوم ده هو ده شهر? الصبر رايح تهجه ولا تعمل عمرة لازم يكون عندك من غير صبر مش هتحقق اي عبادة في حيافك اذا كل العبادات تحتاجه الى تحتاجه الى صبر كل ما امرت به اتخل الصبر والله اه الصبر والله ايه الصبر داخل في كل عياتي اذا هناك صبر على الطاعات وهناك صبر عن المعاص المعاص بقى ليها بريق وليها شهوة في الناس لبخاراتك واحدة معدولي يا رجل بص ماتتع وشوفت هنا يا رجل بص ايه انت عايز بقى عندك صابر فرميلة تصبر على المعاصي عشان ربنا يتريمك في ايه في الاخر ولذلك شوف القرآن والزينة للناس ايه حبه الشهوات دي مزيالة ايه وحدة تلاقيها بتدفع الجواك جواك في مكينة عمالة زقر زقر انت محتاج معاهل ايه بقى محتاج معاهل صابق قولي ما يبطر بالعايز صابق نفسك بس بس تعمله عشان ده حرام فانت صابق ان شاء الله ربنا يعوضك في الاخره انت صابر ففي صبر عام ومعاصر المعاصر بيت القصيد بقى الصبر على مبتلائات في الابتلاءات <تصفيق> الابتلاء بقى هذه بسميها اهل العلم يعني الصعاف والمعاصر دي بيسميها اهل العلم الامور الشرعيه المبتلائات دي اللي بيسميها العلم الامور القدريه بتنزل على دماغك رغم أنفك مالك شفاق يا ربا مالك شفاق يا ربا ويموت لك حر ربيني يسئل يجيب لك مر كذا, كذا كذا كذا كذا كل وديك يسمى إيه بقى اتلاءات اتلاءات اتلاءات والبلاجة ما قال أهل العلم بينقصر لك اسمه بلاهم بالخير وبلاغهم بالشغل لا سيبرابيشه يجيلك فلوس قد كده ده بلاء وازاي ربنا قال ولا ابنكم بال ايه بالشر والخير فسطن فسطن إن بلوناكم كما بلونا ايه اصحاب الجنه طب اصحاب الجلد الجنه كانوا في بلاد ده لا ده بلاء تعالى احنا بقى في البلاء بالشر بالضر هو ده بقى المقصود هنا بقى هو الذي يحتاج منك الى صبر جميل الى صبر جميل وهو البلاء بما يضرق وما يسوء هذا بيحتاج الى صبر جميل طب هو الصبر الجميل قال الصبر الذي لا شكوى فيه لا شكوى فيه داخل مين ويطلع عند مين تلاقيه فالحلو قوي في سيدنا يعقوب ابنه سيده لديه ده بلاء وده لا بشر اهو وده بخير اللي ذهب باصره ومع هذا قال انما اشي بس وحزني مش عارف ما اقول لا يمين بقى الى الله يبا هو صفظ اللي الشكوى فيه يعني ما لا تشكو لأحد من خلق الله هيعمل لك ايه هيعمل لك ايه انا نفس اسأل سؤاله هيعمل لك ايه بقى هيعمل لك ايه اشكل اللي صلقت والذالي فيه فاقر منت تشكيله وفاقر لك بيتنك تشكيك منه ايه دي مصيبة بقى عندنا بقى الشايب بلا ينزلك خلاص? وناخد لسال كده سريع المرض. المرض. ولا اخترته ليه? لأنه ده بلاء عام دلوقتي. ده بلاء عام. واخترضه كذلك لان انا فيه. خلاص? الحمد لله على كل حيات. خلاص? ده بلاء. ده بلاء. المرض. كل واحد النهاردة تلاقي اللي بيشتك بيشعلك منين ولا عندي ايه ولا عندي ايه ولا ايه. وبعدين تقضل للناس بقى بقى. ارحمني بقى. ولا فيش غيري بقى. وقال جايب واحد. يقول لي يا اخي انا مش عدد ربنا محمني ما لا اعطيق. انت بترمي ربنا بالظلم. ما لا تثق ايه يا اه بل انت. لا تثق ايه. ده دعونا والله استجاب لنا لا تحمينا ما لا طاقة لنا ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا ولذلك كل ما بتبتالى بانزل عليك بلاء لابد ان تعلم انك تطيقه لان الله لا يحمل احدا ما لا يطيق ولذلك اللي بقول ربنا نحمله ما لا هذا كافر بالله وبقولها ربنا فيها الله لا يحمله احدا ما لا يطيق ليه الا امرك بالصبر منيني بقى امرك بالصبر ومشيلك مالك تطيق ده ظلم يا ابن انت تتهم الله بالظلم أنت يتاهم الله بالذل والذل تجلب لسالة كذلك الكلمة فتلاقي الناس قاعدة هم مال اشترك بقى كذا بقى نتعرف ايه ايه اللي تجربة ايه اللي ده؟ انت بصص لها ازاي انا بسألها سواء لا انت بصص لها ازاي حسيبها ازاي تعالى لا ينزد كما البلاء بالمرض ده حسيبه ازاي حسيب المرض ازاي في ناس بتقول ان المرض ده من الله وغضب ومصيبه نازله على دماغه ليه بقى وكفايه بقى وايه اللي بيحصل لي ده ولا مش قادر وايه ولا ايه منين ولا منين وبعدين يععدك يا عادك واحد يقول لك هو انا مش عارف المصايب اللي عماله تنزل ده وربنا بيعذب معايا كده ولا صابر سلام بعد العادك اللي انت عاكته ده صابر صابر ايه قال له صابر النهار